شهادة نديد بها إلى يوم الدين سبحانك ربي سبحانك لا نقصيت تلاء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت رب العالمين سبحانك عجز الحاملون عن القيام بأداء شكر نعمة من نعمك وكلت ألسنة الواصفين عن بلوغ كنت عظمتك وبكت عيون المذنبين طمعا في رحمتك ودامت قلوب العاشقين في محبتك، فإليك يا مولاي يوجهت آمالي، فإليك يا مولا يوجهت آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف حالك، قوي كل ضعيف، عزيز كل زليل، غني كل فقير، خالق كل شيء، رازق كل حي. احاط بكل شيء علم كل شيء عنده بمقدار وهجر مسمى يعلم الاسرار ويقبل الاعذار يعلم الاسرار ويقبل الاعذار يعلم الاسرار ويقبل الاعذار اليه المرجع واليه المصير واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه إمامنا ومعلمنا ومربينا وهادينا إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. من بعى لأمته من علم أمته الوفاء من علم أمته الخير. صلى الله عليه وسلم. من تشتاق العيون لرؤيته من تطيب القلوب بمحبته صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم الدين نعم شفيعنا يوم الدين صلى عليك الله يا علم الهدى ويا سيد الكونين ويا خير الورى ماذا عداع للاذان وكبرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز, فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله ولا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد ايها الاحبه طبت وطاب من شاك وتمورتم من الجنه مقعدا ايها الاحبه ظل هذه الابتلاءات الشديده في ظل هذه الاتلاءات الشديدة والمتغيرات الكثيره واشتداد الازمات وتطورها نحتاج ورب الجعبة إلى ما يبعث الأمل في قلوبنا نعم نحتاج إلى ما يبعث الأمل والتفاؤل في قلوبنا لتطمئن قلوبنا لتطمئن قلوبنا ولتهدأ نفوسنا وان من اعظم المعاني التي تبعث الامل والتفاؤل في قلوبنا رحمه ربنا بنا نعم فنحن عباده والله لن يتركنا فنحن عباده ووالله لن يضيعنا فنحن عباده وهو ارحم الراحمين فنحن عباده وهو الذي كتب على نفسه الرحمه قال الله كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم ثم تاب من بعده واصلح فأنه غفور سبحانك ما أعظم جاهل سبحانك ما أعظم رحمتك سبحانك وسعت رحمتك كل شيء وسعت رحمتك كل شيء روى إمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب فإذا بامرأة في السبي تبتغي ولدها تبحث عن ولدها كلما وجدت طفلا أخدته فألسقته ببطنها ثم أرضعت كلما وجدت طفلا أخدته فألسقته ببطنها ثم أرضعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار فقالوا لا يا رسول الله وهي قادرة على أن تطرح فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من هذه بولدها لله أرحب بكم من هذه بولدها لله أرحب بكم من هذه بولدها كلنا نحفظ أيها الأحبة ولكن رب الكعبة نحتاج إلى أن نعيش رحمة الله عز وجل نحتاج إلى أن نعيش رحمة الله عز وجل سبحانه سبحانه سبقت رحمته غضبه سبحانه وسعت رحمته كل شيء روى الإمام مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله مئة رحمة إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الانس والجن والبهائم والهوام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يعطف الوحش على صغيره وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة سبحانك ما أعظم جاهد في رواية الإمام البخاري ايها الأحبة حتى يظن الكافر حينما يرى من رحمة الله عز وجل أنه لا يأس من دخوله الجنة سبحانك ما أعظم جاهد حتى إذا رأى الكافر رحمة ربنا يوم القيامة لم يأس من دخول الجنة سبحانك ما أعظم جاهد رصعت وسعت رحمتك كل شيء وسبقت رحمتك غضبك ايها الاحبه من صور رحمه ربنا في هذه الدنيا من صور رحمه ربنا في دنيانا انه ارسل لنا الرسل وانزل إلينا أرسل لنا الرسل وأنزل الينا الكتب وسهل لنا الشرائع والتكاليف وأرسل لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأرسل لنا حبيبا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلمنا برحمته رحمة ربنا ومولانا أرسل لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلمنا برحمته رحمة ربنا ومولانا فأيسر الأعمال إلى الله تدخل الجنة فأيسر الأعمال عند الله تدخلك الجنة ألم تسمع عن المرأة الزالية التي دخلت الجنة في كلب سقطه رأته قد اشتد عطشه رأته قد اشتد عطشه ألم تسمع عن الرجل الذي دخل الجنة في غصب أزاله عن طريق المسلمين ألم تسمع عن الرجل الذي دخل في غصن أذانه عن طريق المسلمين نعم أيها الأحبة أرسل لنا الدعوات اليسيرة أرسل لنا الدعوات اليسيرة والتسابيح اليسيرة لتغفر لنا الذلات والخطايا لتغفر لنا الذلات والخطايا وإن كانت مثل زبد البحر قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة وفرت له خطايا وإن كانت مثل زبد البحر هذا من ربنا بنا أيها المحبة من أعظم رحمة ربنا بنا في دنيانا المال والبنون نعم قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبلا أولادنا, أولادنا وأموالنا مع الرحمة شفعا وبدون, وبدون الرحمة أعداء قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهف انفسهم وهم كافرون أولادنا وأقوالنا بالرحمة شفعاء وأولادنا وأقوالنا دون الرحمة أعداء أسأل الله أن يربي لنا أولادنا أسأل الله أن يربي لنا أولادنا أيها نحبة من صور رحمة ربنا ومولانا أنه نغص علينا الدنيا من رحمة ربنا ومولانا أنه نغص علينا الدنيا حتى لا نركنا إليها حتى لا نركم إليها جعل فيها الابتلاءات وجعل فيها الآلام وجعل فيها الأحزان وجعل فيها القرى حتى لا نركم إليها يا من فاتته الاموال ويا من فاتته الاولاد ويا من فاته ما تمنى بعد السعي والاجتهاد يا الأموال ويا الاولاد ويا من فاته ما تمنى بعد السعي والاجتهاد اعلم أنها رحمة من الله اعلم انها رحمه من الله وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْقَائِمِ الْعُيُونِ إِذَا تَسَاقَطَ دَمْرُهَا كل الله أكبر الله أكبر من همي واحزانه كل القؤاد إذا وما ومتربه رب القؤاد بلطفه يرعانه رب القؤاد بلطفه يرعانه كل الأسى في القلب يكبر كل الأسى في القلب يكبر إنما قرج الإله إذا أدى لغشانه إنما قرج الإله إذا فشاني فإن الحزن يحوي إن الحزن يحوي إذا هويت بسكتة إن الحزن يحوي بين يديه متزلزل الأركان نعم أيها الأحبة من أعظم صور رحمة ربنا ومولانا القرآن الكريم كتاب الحياة وباب السعادة والطريق المستقيم شفيعنا يوم الدين قال صلى الله عليه وسلم اقرا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن أيها الأحبة رحمة في دنيانا وشفيع لنا يوم القيامة كنز الحسنات نعم كنز الحسنات الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون قال المفسرون فضل الله الإسلام ورحمته القرآن ورحمته القرآن من بفض الله علينا الأحب أن رحمة الله لا تختص بمكان دون مكان ولا زمان دون زمان من رحمة الله لنا أن رحمة الله لا تختص بمكان دون مكان ولا زمان دون زمان وجدها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار فوجد رحمة الله عز وجل قلنا يا نار أونه بردا وسلام على إبراهيم فوجدها موسى عليه السلام حينما ألقي في اليم وحينما عاش في قصر فرعون وحينما طارده فرعون فقال كلا إنما يا ربي سيفدي فوجدها سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء وسيوف الكفار تحيطه من كل مجال وسيوف الكفار تحيطه من كل مجال فإذا به يشعر برحمة الله عز وجل ويقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا نعم أيها الأحبة وجدها ويجدها كل من يأوي إلى الله يجد الرحمة ويجدها كل من يقوي إلى الله طالما مرضات الله عز وجل نعم أيها الأخبة من أعظم صور رحمة ربنا بنا أن الله عز وجل قد ستر ذنوب عباده الصالحين تن الله عز وجل قد ستر ذنوب عباده الصالحين والله الذي لا اله الا غيره من اعظم صور الرحمه ان الله عز وجل قد ستر ذنوب عباده الصالحين ان الله قد ستر ذنوب عباده الصالحين ولله دار القاهر يا ربي أنت خلقتني وربتني يا ربي انت خلقتني وبراتني وجبلت بالتوحيد نطق لساني وجبلت لساني وهديتني سبل التكرم سبل السلام تكرما ودفعتني للحمد والشكران وهديتني سبل السلام تكرما ودفعتني للحمد والشكران وغمرتني بالجود سيلا زاخرا وغمرتني بِالْجُودِ سيلا وأنا أُقَابِلُ ذلك بالكفران وأنا أُقَابِلُ ذلك بالكفران ونشرت لي بين العالمين محاسنا ولشرت لي بين العالمين محاسنا وشرت لي بين العالمين محاسنا وسترت عن اعينهم عصياني وسترت عن اعينهم عصياني والله والله لو علموا قبح صغيرتي والله لو علموا قبح صغيرتي لا أب السلام على من يلقاني والله لو علموا قبيحة سريرتي لأف السلام علي من يلقا لي ولكنك سترتني ولكنك سترتني ولكنك سترتني وسترت عيبي بي ومثالي ودلك تكني ستركني وسترتم عيبي ومتالبي فلك الحمد والشكراني اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم خدع الله وانتم تقولون بالاجاب اللهم يا رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان على الظالمين المعتدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهادة ندين بها الى يوم الدين سبحانك ربي لا تطيب الدنيا الا بذكرك سبحانك ربي لا تطيب الدنيا الا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعمر ولا تطيب الجنه الا برؤيته واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصبيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته اما بعد عباد الله اوصيكم بتقوى الله فانها وصية الله للأولين والاخرين من خلقه قال الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم, وإياكم ان اتقوا الله كما اوصيكم ايها الأحبة بالمحافظه على الصلوات الخمس كما أوصيكم بالمحافظة على الصلوات الخمس فإنهن من أعظم صور رحمة ربنا ومولانا في هذه الدنيا نعم الصلوات الخمس من أعظم صور رحمة ربنا بنا ومولانا كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلت كرة عيني في الصلاة وجعلت كرة عيني في الصلاة فهي باب الرحمة وهي طريق الرحمة وطريق الجنة وعهدك مع الله كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم من حافظ عليهن من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنه خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة فحافظ على عهدك مع الله وحافظ على طريقك إلى الجنة وحافظ على طريقك إلى الجنة أيها الحبيب كما أوصيكم أيها الأحبة بالمحافظة على هذا اليوم العظيم يوم الجمعة الذي فيه من الفضل ما تعلمون فقد جعلت فيه ساعة ما وافقت عبداً إلا, إلا وتقبل الله عز وجل منه واستجاب منه دعاء الخطوة أيها الأحبة إلى المساجد في هذا اليوم بأجر سنة صيامها وقيامها كما وردت الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر وبكر واتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يله كتب له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها نعم أيها الحبيب ذلك اليوم العظيم الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه ذلك اليوم العظيم صورة من, من صور رحمة ربنا بنا ومولانا يوم الجمعة من أعظم صور رحمة الله عز وجل بنا فاحضر قلبك أيها الحبيب في هذا اليوم العظيم احضر قلبك اياك ان تغفل وانت تسمع عن الله اياك ان تغفل وانت تعيش مع شعائر الله اياك ان تفقد قلبك في هذا اليوم العظيم اياك ان تمنع الرحمه وان يكسو قلبك في هذا اليوم العظيم فان لم تجد قلبك فان لم تشعر فدين لم تشعر بالاخلاص لله عز وجل لم تشعر بالخضوع لله عز وجل تشعر بالخشوع فابحث عن قلب يليق بلقاء الله عن الله فابحث عن قلب يليق بلقاء, بلقاء الله لعل الله يرحمك بلحظه خشوع لله عز وجل لعل الله يرحمك بلحظة خضوع لله عز وجل لعل الله يرحمك بلحظة بكاء لله عز وجل ايها الأحبة كل ما سبق من صور رحمه ربنا في دنيانا أما في الاخره فحدد ولا حرج وتخيل ما شئت ومن ذلك ما روى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا اعلم إني لا أعلم اخر رجل خروجا من النار ودخولنا الجنه فذلك رجل يختى فيقال له اعرضوا عليه صغائر ذنوبه فتعرض عليه صغائر ذنوبه وهو منها مشفق أعملت كذا أو أعملت كذا يوم كذا أعملت كذا يوم كذا فيقولون نعم يا رب وهو مشفق من كبائر الدنور وهو مشفق من كبائر الدنور فيقال له لقد أبدلك الله بكل سيئة حسنة لقد ابدلك الله بكل سيئه حسنة فيطمع الرجل في رحمه ربه ويقول يا رب بدلك ان لي كبائر لا اراها هدى ان لي اعمالا لا لا اراها هدى فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم نعم ايها الاحبه من رحمه ربنا أنه يقبل شفاعة الأنبياء والصالحين يقبل شفاعة الأنبياء والصالحين ومن ذلك شفاعة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وعزتي وجلالي وعظمتي وكبرياء لأخرجتنا من النار من قال لا إله إلا الله وعزتي وجمال وعظمتي وكبريال لأخرجتنا من النار من قال لا إله إلا الله هذه هي رحمة ربنا أيها الأحبة ولكن اعلم أيها الحبيب أن رحمة الله عز وجل إنما تستمطر وتستجلب بطاعة الله عز وجل والرجوع بعد الزبا والرجوع بعد الزلل والرجوع بعد الزلل كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل إن الله لا يمل حتى تمل إنما تستطر رحمة ربنا برحمتنا بين أمورنا. برحمه الوالد بولده ورحمة الأبناء بآبائهم ورحمة الجار بجاره ورحمة الصديق بصديقه قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا إن كنا لسنا اهلا لبلوغ رحمتك. فرحمتك اهل لان تشملنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم وارحم يا ربنا الاموات اشف مرضى المسلمين والمسلمات تب يا وتفرط عنا الاهل والاحباب نسالك رضاك والجنة نسالك رضاك والجنة نسالك رضاك والجنة. بك من صخطك بك من صخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تدع لنا هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غمرته ولا همّا إلا مرجته ولا همّا إلا مرجته ولا همّا إلا مرجته ولدينا إلا ضيعته ولا ميتا إلا رحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا ردته ولا حاجة إلا ورضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون